يا إلهي جذب لطفك يا إلهي جذب لطفك لعبادك ارحم اللهم ضعفي ارحم اللهم ضعفي يا رجايا قد أصابتني هموم قد أصابتني هموم ولذتها بك وجروبنا ثقلتني وجروبنا ثقلت ما بالحشايا ودروب وثقلات وخطاها للشتات أوقفت عقلي وفكري أخرجته للممات ودروب وثقلات وخطاها للشتات أوقفت عقلي وفكري أخرجته للممات هذه بعض الحكايا هذه بعض الحكايا عن خطايا هذه بعض الحكايا هذه بعض الحكايا عن خطايا يا الهي جد بلطفك يا الهي جد بلطفك لعبادي Arhamillallahu m'adhafi Arhamillallahu m'adhafi أسكبت عيناي دمعاً من عبير الأمنيات للحيا قادمت لما غمرتني بالهبات أسكبت عيناي دمعاً من عبير الأمنيات للحيا قادمت لما غمرتني بالهبات